ذَنَبْتُ حُبُنَا الْعَائِلَة وَتَغْنُنَ الْآ وجوه يومئذ ناضره الىم بها وهجوه يومئذ باسر تظن أن يفعل بها فاسر كَلَّا إِذَا بَلَاطِ التَّرَاكِ وَقِيلَ مَنْ رَاكِ وظن أنه الفراق والتبت الساق بالساق, بالساق إذا بقاء ماء إن المذ